اذعر الضع عليه بالعشج الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق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 هذا عطاءنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا اجوب اذ نادى ربه انني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب